بوك تو بدست خمسة وخمسون خمسة وخمسون راديتي العمل شتاست ما هي وظيفتك؟ Mehi Wadifatak Moj muž je pozanimanju doctor. Wadifat Zauji tabib Ja radim pola radnog vremena kao medicinska sestra. Anna Ashtariluka Mumarida Hatta Muntasa Fanahar. انا اشتغل كممرضه حتى منتصف النهار. uscoreccemo dobiti سنتقاعد. لكن الضرائب مرتفعه. لكن الضرائب مرتفعه. إذ صحتهن اوسيغرانيه هي Šta želiš jednom مكلف. والتامين ja želim postati inženjer. Uridu an usbih muhandisan. Uridu an asbah muhandisan. Studirat ću na univerzitetu. Uridu an udarisa fil jami'a. Urid an adrus fi al jami'a. Ja sam pripravnik. انا طالب متدرب انا طالب متدرب يا نزاراجويم لا اكسب الكثير لا اكسب الكثير و انا اتدرب خارج البلاد انا اتدرب خارج البلد اڤو هذا هو رئيسي في العمل هذا هو رئيسي في العمل ايمام دراغه لدي زملاء لطفاء لدي زملاء لطفاء بضن إماك ونت نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا نذهب دائما وقت الظهر إلى الكفتريا تاج <تصفيق> عدنا م أبحث عن وظيفة أبحث عن وظيفة. Я сам ведь годину дана لي عام عاطل عن العمل. صار عام عاطل عن العمل. وفي هذه Земلي има في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. Molimo vas, posjetite duploveduploveduplovebook za tekstove i knjigu.